أَصِلِ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا أَصِلِ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وحله وكصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك حتى إذا بلغ أشده وبلغ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 وَأَنْ أَّلَ صَالِحًا تَضَّهُ وَأَصِْح لي فيِي ذُرَتيِ وَأَنأََّلَ خَالِحًا تَغبهُ وَصِْح لي في ذُرَّ إِي تُبتُ إلَكَ وَإِ مِنَ المُسلمِين إِي الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة أولئك الذين نتقبلون وَعددَ الصِدقِ الذي كَُ يُوعدُون وَ الصِدتِ الذي كَد وََّذ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفْتَِّكُْم أَتَعدَنِمينأَْ أُخَْرجَ وَقَِ خَلَة قُرُونُ مِنْ قَل وَهُماَا يَسْتَريفَان الَّ والَّذ قَالَ لوالدْهِ أُفَّْك يقول في خروج من قرى وهنا يستريتان الله وهما يستريتان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما با الا اسطير الاول اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس اولئك الذين حق عليهم القول فيهم من قد خلت من قبلهم من الجن انهم كانوا خاسرين انهم كانوا خاسرين ولكل درجه مما عملوا ولكل درجه مما عملوا وليوفىهم اعمالهم وهم لا يظلمون وليوفىهم اعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ